حصاد كثير والفعل قليلون اطلبوا الى رب الحصاد ان يرسل فعل لحصاده ربنا عياله تاه منه عياله تاه منه وانت تقول يا رب انا هرد لك عيالك واجبهم لحد احضانك واشتغل معاك تقدر تحب ربنا من غير بتخدم اولاده بتحب ربنا وتسيب اولاده ضيعين ولا بتحبه وتطبطب على أولاده ربنا عايز يقود الناس الى حياة التوبة ويطهر قلوب الناس من الدنس وانت تقول يا رب انا عايز اشتغل معاك في هذا الموضوع ربنا عياله تاه منه عياله تاه منه وانت تقول يا رب انا هرد لك عيالك وغبهم لحد احضانك واشتغل معانك شيء ترضي به ربنا كل ما تعمل من اجل اولاد الله انت تعمل من اجل الله نفسه كل ما تعمله من أجل أولاد الله أنت بتعمله من أجل الله نفسه أنت تستطيع ترضي ربنا بأنك تاخد بالك من أولاده تبتقدر تحب ربنا من غير ما تخدم أولاده تقدر تحب ربنا من غير تخدم مأولاده في آية جميلة يقولها يوحنا الرسول في رسالته الأولى في رسالة يوحنا الأولى بيقول إن كنت لا تحب أخاك الذي تراه فكيف تحب الله الذي لا تراه؟ ده محبتك لأخيك جزء من محبتك لله الله بيبني الملكوت وبيدور على ناس يشتغلوا في البناء الله بيبني الملكوت وبيدور على ناس يشتغلوا في البناء تقول أنا ما شيء ما عرفشي أخدم ما عرفش أشتغل أسألك سؤال واحد هو أنت اللي هتشتغل ولا ربنا أنت اللي هتشتغل ولا ربنا ده ربنا هو اللي هيشتغل الشغل كله من بره باين إنك أنت في الصورة لكن عملياً ربنا هو اللي بيشتغل الخدمة ليست زراع بشر الخدمة دي عمل الله شرف عظيم انك تشتغل مع ربنا شرف عظيم انك تشتغل مع ربنا وتتتلمز على يد الله في الخدمة وتشوف ربنا بيعمل ايه وانت بتعمل معاه شرف كبير ده مش صغير الحصاد كثير والفعل قليلون اطلبوا الى رب الحصاد ان يرسل فعل لحصاده اذا كان الحصاد كثير والفعل قليلين يبقى أنت ما تتحركش ما تشعرش ما تحسش بالاحتياج ما تشتركش مع ربنا تسيب ربنا الواحد وكده واقف في الخط هو الواحد يقدر يعمل كل حاجة من تواضع الله أن يشركنا معه في العمل من تواضع الله أن يشركنا معه في العمل الله يستطيع بروحه أن, يجمل أن يجعل جميع الناس إدثين لكن هو بيشركنا معه في العمل ده شرف كبير إحنا من استحقهوش ده أصول انك تشكر ربني تشكر تقول لي يا رب كتر خير من أنا التراب والرماد علشان تشركني في هذا العمل العظيم يعني لو أهل العالم وضعوك في لجنة ولا في مجلس من المجالس ولا في هيئة تبقى فرحان ومبسوط وربنا لك هحطك في لجنة إلهية ولا في لجنة روحية تقول له مش قادر مش عارف مش عايز ما استحقش ينبغي ان تفرح وتسر اذا ربنا اختارك تخدم معاه محبتك لاخواتك تجعلك لا تحتمل ان تتركهم في طريق الهلاك والضياع محبتك لإخواتك إذا لقيت بيت بيحترق تقول هل أنا مدعو للإطفاء أم غير مدعو وتسيب البيت يتحرق لو وجدت ولد صغير بيغرق في البحر تقول هل أنا مدعو لإنقاذه من الغرق واللي غير مدعو وتسيب يغرق على بال ما تفكر فلسفيا ولاهوتيا في الموضوع والوضع يضيع الخدمة ما هي إلا محبة ليس لها معنى آخر عندنا محبة للناس محبة لله محبة للملكوت محبة للكنيسة محبة للأبدية محبة محبة تنقذ ومحبة تعطي ومحبة تبذل. هذه الطريقة اللي انت ترضي بيها ربنا تقول تصنع خيرا كما كان المسيح يفعل تقول تصنع خيرا يونان النبي ربنا بعته مرحش سابوا ربنا ما سابوش أبدا ركب مركب هيج عليه البحر والريح والأموات نزل من المركب خلي حوت يبلعه طلع من الحوت قاله برضه تروح فيش فايد يعني انت عايز لك حوتي بلاعك يعني عشان رب... تروح وتطوع ولا ايه من غير كده ما تروحش من نفسك توبة للشخص الذي يستجيب من اول كلمة ومن تلقاء نفسه يقول له يا رب ها انا زافر سلمي أنا أفتكر في الملكوت وأظن في مرة ادتكوا الصورة دية وأتصور الناس داخلين الملكوت وبولس داخل ودخل وراح مدن وقرح وأقاليم وأقطار وبلاد كلها ماشي ورى بولس بيقول ها أنا والأولاد الذين أعطنيهم الرب وماري مرقص داخل الملكوت ودخل وراه اسكندرية والكرازة المرقصية وأنبان طنيوس داخل الملكوت ووراه مئات الآلاف من الرهبان أو ملايين وانت داخل الملكوت ايد ورا واد قدام وحتى نفسك مش قادر عليها بيقول لك لا تقف امام الله فارغا لا تقف امام الله فارغا ربنا يقول لك عملت ايه مع اخواتك تقول له اخذت وزنتي ودفنتها في التراب تقول له ايه لما ربنا يسألك ويقول لك ما هو انتاجك ما هو إخصابه؟ من هم أولاده؟ مين الناس اللي جبتهم؟ إيه الشغل اللي أنت اشتغلته في بيتي؟ تقول له إيه؟ يقول أيها العبد الكسلان كلمة صعبة قالها اللي دافع الوزن قال له أيها العبد الكسلان عملت ايه بتحب ربنا عايز ترضي ربنا تعال اشتغل معاه تعال اشتغل معاه قل له اتبعك حيثما تمضي انا ماشي معاك انت رب بتبني الملكوت انا هبني معاك وتبحث عن أولاد الله أينهم؟ بولس الرسول بيقول إيه؟ بيقول مع اليهودي كيهودي لكي أربح اليهودي، مع اليوناني كيوناني لكي أربح اليوناني، مع الذين بلا ناموس كأني بلا ناموس لكي أربح الذين بلا ناموس، مع الكل كل شيء. لكي اربح على كل حال قوما لكي اربح على كل حال ايه قوما زي المنشار طالع اكل نازل اكل كان ماشي كده بول وانت عملت ايه ايه اللي عملته من اجل الملكوت ايه اللي عملته بتحب ربنا كده حب نظري ولا حب عملي بتحبه بالكلام واللسان ولا بتحبه بالعمل والحق بتحب ربنا وتسيب أولاده ضيعين ولا بتحبه التطبطب على أولاده تقدر جار ليك من الجيران تكون بتحبه وشايف ابنه يقع من البلكونة قل له بحب خالص بس خليه يقع يقع وانا بحبه حب يبقى حب ده ده يبقى حب ان كنت بتحب ربنا اهتم باولاده طال المساكين عارفين بفديك المخلص الأمين يا يا نفسي غني وامسحي كل الدموع أظهري نورك وما جديد خابيري بخلاص يسوع كان يسي كل حياتي ليمسيح القدوس وجعل غايتى سنوفومس الحصاد كثير والفعل قليلون